سَنُجَنَّةٍ لَتُعَدُّ الْمُتَّقُونَ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي يُعَدُّ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّمَّا وَنَغِيرِ آسِنٍ آسٍ وَأَنْهَارٌ من لذل لم تغير طعامه وانغارم من خمر اللذات للشاربين وانغارم من عسل مصفا ولهم فينا من كل الثمرات ولمن في من كل الثمرات ومغفرتهم من ربهم ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم فقطع